خلقكم من نفس واحدة ثم اجعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا منكم de halqin fi zulumatin falas zalikumullahu rabbukum lehul mulk la ilaha illa